فلنأتينك بسحر مثله فيعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا فلنأتينك بسحر مثله فيعل بيننا ولا أنت مكانا